الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حَرَّمَ الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عين يدين وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله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 يَخَذُوا أَحَبَّ رَهُم وَرُهْبَانَهُم أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَهُ وَاحِدَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا هو لَا إِلَهَ إِلَّا هو سبحانه عن ما يشريكون يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداه، هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.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 وَهَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنى عشر شهراً في كتاب الله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 واعلم ان الله مع المتقين الله الله